بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن نبيين ربما يوجذ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل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 عليه الذكر إنك لمجن لو ما تأتين بالملائكة مِنَ ما ننزلهم ملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضلين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 لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا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 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل شيء موزور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 وَأَرْسَلْنَا النِّيَا حَلَ وَأَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ فأسقيناكم وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 أَبَا أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ وَلَا يَا إِبْلِيسُ مَا لك أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَانَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فان 117. من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين 119. عبادك منهم المخلصين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُورٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّونَ فِيهَا نَصَبًا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِبُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 السنين الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا لوط آل انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قد 112. قال إنكم قوم منكرون 113. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 114.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 113. عن العالمين قال بناتي كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة فجعلنا عاليهها سَافِلَهَا وامطرنا عليهم حجاره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات وانها 119. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 110. فانتقمنا منهم وإنهما مَا مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذي القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين 111. وأصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين 112. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 111. وقد يَضِيقُ الصَّدْرُكَ يضيق صدرك بما يقولون رَبِّكَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يَأْتِيَكَ واعبد